282A Ya ayyuhallazina amanu idha tadayantum bi daynin ila ajalin musammaman faktuboo Ya ayyuhallazina amanu İzat dayalı bir değin ilah ajan sem, Fa bu Eeyyu hall emmen de tetum bir denin ilecelim Muem Fa Ay yehal ladin amanu, ıda tadayltud binin ila ajel musalem, faktubu.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 بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ Yaa ay yehalddin amanu ıda teda yel tu bedein ila ajel Bedenin ilâ ajan mümsem, faktabu. Ya, ayıha, Ladin âmanu, ıda teda yelten bedenin ilâ ajan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 اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّنْ فَاَكْتُبُوهُ 282 B وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ولا يئب كاتب ان يكتب كما علمه الله وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يئب كاتب ان يكتب كما علمه الله وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 ولا J كاتب ان علمه الله وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا كاتب أن علمه الله. 282 للذي عليه الحق.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 282 ABC يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى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 بدين إلى أجل مسمّم فاقتبوا واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبك كاتب أي يكتبك ما علمه الله فاليكتب واليمل للذي عليه الحق وَالَّتَقِ اللَّهِ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُوا بِدَينٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَقَتُبُوا وَلْيَقْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَقْتُبَكَ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَقْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَقِي اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٌ يَا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 إلين إلى أجل مسمّ فاقتبوا واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أي يكتبك ما علمه الله فاليكتب واليمل للذي عليه الحق وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ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 بدين إلى أجل مسمّم فاقتبه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبك كاتب أي يكتبك ما علمه الله فليكتب واليمل للذي عليه الحق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 وَلْيَقْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَقْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَقْتُب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَقِي اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٌ يَا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 ولا da. Fakat Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, أو سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أي يوم الله فاليوم بالعدل فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أي يوم الله فاليوم بالعدل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 282E واستشهدوا 282 شهيدين e. من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا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 İki sekseniki D E. Fakat, kimsenin hak sahibi olamayacağı bir durumun var. Bu durumun varlığına göre, kimsenin hak sahibi olamayacağı bir 118. سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل 119. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل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 fáin kana الذي alayhi al سَفِيهًا s-fihi n a o zayıf n a o lâ yâstâtiyâ ayn min l-hu fâl yâmlil-waliyuhu bil-ʿadl wâstâshidu ترضون مِنَ الشهداء أن تضل إحداهما، فإن لم يكونا رجل عين فرجل وامرأة من مِنَ ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، فإن لم يكونا رجل من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان من ترضون مِنَ الشهداء أن تضل إحداهما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما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 فإن لم يكن رجل عين فرجل وامرأة من من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، فإن لم يكن رجل عين فرجل وامرأة من مِنَ ترضون من الشهداء أن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما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 282 g. Antağla ihdahıma, fatuzakira ihdahıma, al-uxra. Antağla أَن تَضِلَّ احداهما فتذكر احداهما الاخرى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ان تضل ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ان ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ان تضل احداهما İki yüz sekseniki fa ga. Fakat olmazsa, bir erkek ve bir kadın, olsunlar. Eğer biri ölüyorsa, ölüyorsa, ölüyorsa, ölüyorsa, ölüyorsa, ölüyorsa,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 أن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة نمّن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما Ikü sekseniki D F G. F. 282. o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أنتظل إحداهما أنتظل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى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 ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، أن تضل إحداهما، فتذكّر إحداهما الأخرى. فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أي يوم له، فاليوم بالعدل.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 ترضون من الشهداء أن تضل, إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليمل الوليه بالعدل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 119. مِنَ ترضون من الشهداء أن تضل, إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو أَوْ أو لا يستطيع أن يمل له فليمل الوليه بالعدل وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِلَّا مِنْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ ثَرَجُلٌ وَمَرَأَتَانِ مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَظْلَلَ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَظْلَلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى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 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ 282 هـ ولا يئبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يئبى الشهداء إذا ما دعوا ولا ما ولا ما دعوا ولا يئبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يئبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يئبى الشهداء اذا ما ولا ما دعوا ولا يئبى الشهداء اذا 282 İ تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا أن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 تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى أجليه ولا تأسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجليه ولا تأسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجليه ولا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 أو eceli. 282 H E. Ve kimsenin onu 282 halde, onu görmediği halde, onu görmediği halde, onu görmediği halde, onu görmediği halde, onu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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأم أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأم أن Ta ktabuhu cıgıran, öu kibiran, j. Zalikum aqsaqin dillahi, wa aqomu lıshahadet, wa ذلكم أقساط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ذالكم أقساط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنا الا ترتابوا ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنا الا ترتابوا ذلكم أقساط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ذلكم أقساط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأدنى ألا ترتابوا ذلكم أقساط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ذلكم أقساط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ذلكم أقساط عند الله وأقوام للشهادة وأدناء ألا ترتابوا وأدنى ألا ترتابوا ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا Zalikum eqsat عند Allahi ve aqwemu lil şehadeti ve 282K Ve adanâ en تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وأدنى أدنى لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وأدنى أن ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وأدنى أن ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وأدنى أدنى ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وأدنى أن ترتابوا إلا تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم وادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم وأدنى أزواج ترتابوا تدير jogo أزواج أزواج أزواج لا أن تقتل التى kommاليان buscaكمهم تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وأدنى. الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم وادنا الا ترتابوا الا تجارة تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم وادنا الا ترتابوا الا 282 تجاره حاضره تديرونها بينكم 282 ج تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، ذلكم أقساط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، وأدنى ألا ترتابوا إلا. تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، ذلكم أقصط عند الله وأقوى للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، وأدنى ألا ترتابوا إلا تجارة حاضرة تديرونها بينكم ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأدنى ألا ترتابوا إلا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 282 ح ي ك ولا يئب الشهداء ذلكم أقساط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم.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 ذلكم أقساط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم.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 وَادْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن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 ذالكم أقساط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. ولا يئب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسام ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنا الا ترتابوا وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ 282 ل وأشهد إذا تبايعتم تديعونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إِذَا إذا تبايعتم بَيْنَكُمْ بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها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 وأشهد إذا تبايعتم تديعونها بَيْنَكُمْ فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم تديعونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ve eşhidû İzâ tebâya'tum Tudîrûnehâ beynekum Felaysa aleykum Cunâhun Allâ tek'tubuha 282 M' Ve la yudarra Kâtibun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 Tudîrûnehâ beynekum feleyse aleykum cunâhun en lâ tektubûhâ ve eşhidû izâ tebâya'tum ve Ne? وَإِن تَفْعَلُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَإِن تَفْعَلُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَإِن تَفْعَلُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَإِن تَفْعَلُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ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 و اتق الله و الله والله بكل شيء عليم و الله و الله والله بكل شيء عليم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 وَاتَّقُوا <تصفيق> اللَّهَ وَيُعَلِّمكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمكُمُ اللَّهُ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 <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَاتَّقُ الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم واتقوا الله ويعلمكم الله 980 ne o? Eğer etmezseniz, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم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 واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَإِن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 982 L M N O تديعونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنّه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم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 117. بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد 118. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم 117. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم 118. تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم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 يديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم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 وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ 283a وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا وَإِن كُنتُم على سفر وَلَمْ تجدوا كَاتِبًا فرهان مَّ وَإِن كُنتُم علىى سَفَرِون وَلَمْ تَجدوا كَاتِبًا فَرِهَانَُّا وَإِن كُنتُم على سفر وَلَمْ تجدوا كَاتِبًا فرهان مَّ وَإِن كُنتُمْ علىى سَفَرِون وَلَمْ تَجدوا كَاتِبًا فَرهَانَّا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا وَإِن كُنتُم على سفر وَلَمْ تجدوا كَاتِبًا فرهان قَبُضَه وَإِن كُنتُم علىى سَفَرِون وَلَمْ تَجدوا كَاتِبًا فَرهَانَُّا قَبُضَه وَإِن كُنتُم على سفر وَلَمْ تجدوا كَاتِبًا فرهان قَبُضَ وَإِن كُنتُم على سَفَرِون وَلَمْ تَجدوا كَاتِبًا فَرهَانَُّا قَبُضَ وَإِن كنتم على سفر وَلَمْ تجدوا كَاتِبًا فرهان قَبُضَ وَإِن كُنتُم على سَفَرِون وَلَمْ تَجدوا كَاتِبًا فَرِهَانَُّ قَبُوض وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا على 47. sayfa ile 48'in ilk satırı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 فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه فليم بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضعون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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسم فكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسم فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أي يوم له، فاليوم للولي، فاليوم للولي بالعدل، واستشهد شهيدين من رجالكم. فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأم أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأق ومن الشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا, إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق فامْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل الوليه فليم بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضعون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 فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمله فليملل ولي فليملل بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 فإن لم الْجُنُونِ فَإِذَا أَنَا أَعْلَمُ ممن ترضون الْأَرْضِ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَا أَعْلَمُ